بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارقنا حوله الذي بارقنا حوله لنريه من آياتنا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 وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ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 جِئْنَا كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيَتَبَوَّأُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِن عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ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 وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً وَجَعَلْنَا آيَةَ اللَّيْلِ مُسْتَراً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً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 قوريه ان امرنا متر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحكم عليها القول فدمرنا تدميرا وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح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 اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البست فتقعد ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا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 كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا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 ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن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 سَمعونَ إلَيكَ وَإِذهُم نَج إذ يَق وَِمُون إذ يَقُ الظالمونَ إِ تَتَّبِونَ إِلا رَج لَم مسحورَ قُ ظُركَي فَظََبُ لكأَمسَلَ فَضَلُّ فَلَا يَسْتَطَ سَبلَ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 فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبستم إلا قليلا وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا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 إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية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 نَقَتُم بَصِيرَة فظَلَموا بِها وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً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 قال اذهب فمن تبعك منهم فان نجا ندم جزاؤكم جزاء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 تَغُومُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ امِنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدون لكم وكيلا ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره أخرى عَلَكُم قاصِ فَم مِنَ الرح فَيُرُوسِلَ عَلَكُم قاصِ فَم مِنَِّيحِ فَيُورقُكُم بِمَا كَفَرتُم سَُّ ل تَجدُِ لَكُم عَلَنَ وَلَ قَدَكَر الرَّم نابَنِي آدَمَ وَحَمَلناَاهُم فِيبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقُ نَام مِنَ الطَّيبات وََرزَقُناَاهُم مِنَ الطَّيباتِ وَثَضَّ الْناَاهُم ملَ كَسيرم مََّنْ خَلَقُ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 ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأظل سبيلا وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره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 وقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا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 وَقُلْ جَاءَ الْحَكُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءً ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا قل كل, كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربك بِومَاأَوتِثُم مِنَ الْعِلمِ إِل قَليِيلَ وَلَئِن شِئَِّ لَ نَزَهَبًَاَّ بِالَّذِي أَوْ حَنَ إِلَيكَثَُّ ل تَجدِد ثمَُّ ل تجد, تَجدُِ لَكَ بِهِ عَلَن وَكِيلَ إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن سُرَفْلَلَ النَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا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 إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسعى فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ لِبَنِي إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤَهُ عَلَنًا لِّلناسِ عَلَىٰ, الناس على ويخرون للأذقان أبقى